7. Bismillahirrahmanirrahim 8. Wiltakum minnkum æmme yedعون إلى الخير 9. ويأمرون بالمعروف 10. وينهون عن المنكر 11. وأولئك هم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والسيد المرسلين المبعوث رحمة الأعلمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطهرين وعلى من سلك سبيلهم واتبع منهجهم إلى يوم الدين ثم أما بعد فهذا مجلس جديد من مجالس الفقه والتي نتضارس فيها كتاب الطهارة من كتاب بداية المتفقه وهذا هو الدرس الرابع ووصلنا إلى صفحة 54 في قول المصنف حفظ الله تعالى خصال الفطرة خمس خصال الفطرة خمس بعد أن تكلم عن أحكام السواك بدأ الحديث عن خصال الفطرة الخمس قال وجملة ذلك أن خصال الفطرة كثيرة هذه خمس منها لأن العدد لا, العدد لا مفهوم له يعني ممكن خمس من الفطرة لا يمنع أن يكون هناك سبع من الفطرة عشر من الفطرة أكثر من ذلك يعني مثلا اشتربوا السبع الموبقات السبع الموبقات أي المهلكات الكبائر لكن هل الكبائر كلها سبع؟ لا هناك كبائر عدها بعض العلماء جاوزة السبعين جاوزة السبعين كبيرا ووضعوا لها ضغط فالعدد عند أصول في, يعني في علم أصول الفقه أن العدد لا مفهوم له العدد إيه؟ إيه؟ لا مفهوم له وهذا العدد ليس للحصر قال النووي رحمه الله قوله عشر من الفطرة يعني في حديث آخر عشر إيه؟ من الفطرة قال النووي رحمه الله ليست منحصرة في العشر وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى عدم انحصارها فيها بقوله عشر من الفطرة ما قالش الفطرة ايه ها؟ عشر قال ايه عشر من ايه من الفطرة اذا هذا لا يمنع ان ممكن يكون غير هذا العشر ايه من الفطرة وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة لاستحداد والختان وقص الشارب وندف الإبط وتقليم الأظفر والحديث متفق عليه فأول شيء ذكره هنا قال الختان أول شيء ذكر المصنف الختان وهو واجب في حق الذكر مستحب في حق الأنثى على الراجح من أقوال أهل العلم حيث اختلفوا في المسألة على ثلاثة أقوال احنا ذكرنا في أول درس النساء باختار هذا الكتاب حسن العرض وحسن الترتيب والتبوين والمطلوب منك كطالب علم أولا أن تعرف المسألة والراجح فيها من ناحية الحكم ثم دليل المسألة من ميزات هذا الكتاب أيضا أنه يذكر خلاف العلماء ثم يرجع الكتاب ده يعتبر من الكتب الجامعة بين الكتب المطولة التي تمل طالب العلم والكتب المختصرة التي تخل بالمعلومة لطالب العلم الذي يريد التبحر فهي دي كتاب وسط, كتاب إيه؟ وسط يجمع لك الحلقة بين هذا وذاك فلذلك ذكر الخلافات انا مش هطلب منك الخلافات دي في الامتحان أنا لما أقول لك إيه حكم الختان هتقول لي والله الختان واجب في حق الرجل في حق الذكر مستحب في حق الأنثى على الرجل والدليل كذا إنت باعي استقرأ الخلاف وتحفظ هذا الخلاف وترجح هذا يرجع لك أنت طبعا الإخوة اللي حضروا معنا قبل كده في الدروس السابقة يعني يجمل بهم أن يعرفوا الخلاف القول الأول أنه واجب في حق الذكر والأنثى وده ماذا بالشفعية قالوا بأن الأصلة في الأحكام الشرعية التساوي بين الرجل والمرأة إلا ما دل الدليل على التفريق ولا دليلهن قالوا إن الأمور او الأوامر التي خطب بها الرجال هي التي خطب بها النساء لأن النساء شقيق لإيه الرجال إلا ما خصه الدليل إنه خص بالنساء أو خص بالإيه بالرجال القول الثاني أنه سنة في حق الرجل والوراء وهذا ماذا بأبي حنيفة ومالك قال لأنه من سنة للفطرة وللنساء مكرمة وحيث لا دليل على الوجب القول الثالث أنه واجب في حق الذكر مستحب في حق الأنثى وهو ما سبق ورجحناه وهو المشهور من مذهب أحمد واختاره ابن قدمة في المغني حيث قال فأما الختان فهو واجب على الرجال ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن هذا قول كثير من أهل العلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة والحديث متفق عليه يعني شوف يعني حرص إبراهيم عليه السلام على سنن الفطرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فالعلماء ذكروا في التفسير أن هذه الكلمات التي وفى بها إبراهيم عليه السلام كان منها سنن الفطرة فلحرص إبراهيم عليه السلام على الختان شوف يعني لما يكون يعني شيخ كبير في السن عنده تمانين سنة ويختتن وفي زيادة أخرى أنه اختتن بالقادوم القدوم قيل أنه موضع بلد أو مكان يعني يسمى القدوم وقيل أنه آلة النجار البلطة إيه البلطة دي واضح فطبعا هذا شيء شقي جدا ومع ذلك إبراهيم عليه السلام وفى بذلك وامتثل أمر رب سبحانه وتعالى وقال تعالى الدليل باع على الوجوب إيه؟ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم إيه؟ حنيفة والختان من ملة إبراهيم وعن عثيم بن كليب قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتن والحديث أخرجه أبو داود بسند حسن ألقي عنك شعر الكفر واختتن قال ابن عثيم رحمه الله وأقرب الأقوال أنه واجب في حق رجال سنة في حق النساء ووجه التفريق بينهما أنه واجب في حق الذكر سنة في حق الأنثى ليه بقى؟ للفرق بن دودة ليه يعني ليه قلنا واجف في حق الرجل ومستحب في حق الأنثى لأن في حق الرجل يتعلق بالطهارة التي هي شرط من شروط صحة الصلاة أما بالنسبة للمرأة فهو يرجع إلى مسألة الاستمتاع بينها وبين زوجها ولذلك المذهب الحنبالي فرق بسبب هذا قال الشيء بن عثين والفرق بين ذلك أنه في حق الرجال مصلحة تعود إلى شرط من شروط صحة الصلاة وهي الطهارة لأنه إذا بقيت هذه الجلدة لم تقطع فإن البول إذا خرج من الحشف تجمع وصار سببا في الاحتراق والالتهابات وغير ذلك وهذا بلا شك تجمع نجاسة تؤدي إلى أولا الإضرار بالبدن ثم تؤدي أيضا إلى الإخلال بالعبادة إلى الإخلال بالإيه؟ بالعبادة كما كلما تحرك أو عصر هذه الجلدة خرج البول وتنجس بذلك أما ذكر بها صفة بالنسبة للأنثى وبالنسبة للرجل قال أما بالنسبة للذكر فقطعوا الجلد التي فوق الحشف وأما الأنثى فقطعوا لحمة زائدة فوق محل الإلاج تشبه عرف ديك طبعا بالنسبة للمرأة يرجع في هذا الأمر إلى الطبيبة الدكتورة هي التي تقرر هذا الأمر فهناك بيئات المرأة تحتاج فيها البنت أن تختن وهناك بيئات لا تحتاج فيها البنت أن تختن بتعرض البنت على الطبيبة أو الطبيبة التي تقرر هذا الأمر أما الدليل على استحبال حق المرأة فعن أم عطية قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للخاتنة إذا خفطت فأشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى للزوج والحديث صحيح صحاو الألباني في السلسلة الصحيح طبعا كانت صارت زوبعة ممن يحاربون الإسلام ويزعمون الانتصار لحقوق المرأة فشنعوا على ان الإسلام بيقول بختان الإناث وإن ديها ماجية ووحشية وإلى آخر فكان من أروع الكتب التي ألفت في هذا الباب رسالة جميلة جدا للشيخ جاد الحق علي جاد الحق عليه رحمة الله شيخ الأزهر وكان بالاشتراك معه فضيلة الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله فرسالة يعني من أروع وأمتع الرسائل التي تقرأها في هذا البيع رسالة صغيرة لكنها فعل مفيد وهذا الرجل الشيخ جاد الحق بعده والأزهر في نزول يعني دي فعلا آخر رجل يعني فعلا كان لأخشى في الله لو ما تلائم وكان أصدع يعني اسمه على مسمى اسمه على مسمى فعلا وهو من بطرة كما تعلمون وأصهاره في الحطبة يعني برضو من الحاجات التي تشرف بها أو يشرف بها, يعني بها مركز شربين أن هذا الرجل يعني قريب من هذه البلاد الشيخ جاد الحق هنا في رسالته بعنوان الختان من شعير الإسلام قال ومن هنا اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختال للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعير وأنه أمر محمود ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم التي بين أيدينا قول بمنع الختال للرجال أو النساء أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى إذا هو تم على الوجه إذا, إذا هو تم على الوجه الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة في الرواة المنقولة أنا فأنا أقصد لعلها أم عطية رضي الله, الله وعلا طبعا كان في بعض الجهلاء لكن دوت من عادات الجاهلية ومش عارف ايه والكلام ده وصور هذا الزوالاء العلماء لم يقولوا ابدا بمنع الختان وليس معنى الختان ان الحلال اللي يعملوا اخد بالك ان الحلال اللي يعمل الختان لم نقل هذا او لم يقول احد من هذا لا يكون فعلا حد خبير بهذا الارض دي خلاصة الكلام ان حكم الختان بتعرف ايه حكم الختان بالنسبة للذكر وبالنسبة لمن ها للأنثة دي المطلوب منك فقط في هذا الجزء وماشي ورجع الكلام ده تجرم تاني بعد كده القانون ده خلاص ترم في الزبالة <تصفيق> يعني القارون اللي طال... كان طلع بحبس مش عايفة الدكتور اللي يعمل كده ودافع غرامة و... والكلام ده كل الكلام ده ترمى في الزبالة الآن لا معدش له قيمة غير معقول بك كلام <تصفيق> لا هو أم عصية رضي الله عنها اكتب لعلها أم عصية, أم عصية. <تصفيق> قوله الاستحداد الأمر الثاني من سنة الفطرة الاستحداد وهو حلق العانة طبليس سم استحداد واشتقاقه من الحديد لأن من يحلق عانته يستعمل الحديد الذي هو الموسي والعانة هو الشعر النابت حول الذكر بالنسبة للرجل وقبل المرأة والسنة الحلق ولكن إذا أزيلت بأي مزيل جاز له ذلك يعني في أنواع حديثة اللي يسمى الكريمات وغير ذلك فالمهم أن يتم المطلوب المطلوب هو إزالة الشعر إزالة الشعر بأي كيفي حتى بعض العلماء أجاز الوسائل الحديثة التي تزيل الشعر ولا تخرجه مرة ثانية يعني في بعض العلاجات أو بعض الكريمات مع استعمال هذا الكريم يؤدي إلى زوال لهذا الشعر وعدم خروجه مرة ثانية في بعض أجاز هذا الأمر لأن المقصود هو إزالة هذا, الإيه؟ إزالة هذا الشعر الأمر الثالث قص الشارب وهذا بالنسبة للرجل وجملة ذلك أن قص الشارب أو حف الشارب كليهما جائز سواء القص أو, الإيه؟ ها؟ أو الحف فعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحة خالف المجوس رواه مسلم وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفروا اللحة وأحفوا الشوارب متفق عليه قال الناوي رحمه الله وأما حد ما يقصه فالمختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفا ولا يحفيه من أصله يعني مسألة الجز اللي هو بمسألة الحف بالموس يمنعه بعض العلماء قال لك لا يبقى يظهر الطرف الشفة بيضي الطريق لما اللي هو الدم دي وأما رواة احفو فمعناها احفو ما طال على الشفتين والله أعلم وده رأي أكثر العلماء اللي هو مسألة الحف المقصود بها المبالغة في القص. وليس المقصود بها الحرق بالموسي وفي بعض شدد في هذا زي مذهب المالكية المالك شدت في هذا الأمر أن من جز شاربه أو من أحف شاربه بالموسي يؤدب واضح وإن كان يعني هذا الكلام فيه نظر لكن خلاصة القول أن أكثر العلماء يقولون بالقص وبالحث الذي هو المبالغة في, في القص وليس انه يحلق بالايه يحلق بالموسك انا انا قلت ان غالب لكن لا يمنع ان في بعض العلماء يفعل ذلك واضح يعني في بعض لا يفعل ذلك لكن انا اقول ان السواد الاعظم من العلماء يحمل روايات الجز على الايه ها في القص وليس لا يزال بالكليه بالموس لا ما لا موس ما كنتش احلقها مكنة الحلاء قص وفيها درجات وفيها درجات كما هو معلوم لكن المسم معروف اللي هو موسيا واضح الكلام لكن المكنة مثلا فيها صفر فواحد فمش عارف ايه الكلام دا كل دي يعتبر درجة من درجات الايه ها القص درجة من درجات القص قوله نتف الابط اي ازالة شعر الابط بالنتف وهو السنة يعني السنة الناتف ويجوز باي مزيل اخر سواء كان بالحلق أو بغير يعني برضو المقصود هو أزلت الشعب يعني لو حلقوا بالموسي لا بأس لو أنه أزلوا بالكريم لا باس. قال الناوي رحمه الله وأما نطف الإبط فسنة بالاتفاق والأفضل فيه النطف لمن قوي عليه ويحصل أيضا بالحلق وبالنورة أو النورة وذا نوع من أنواع المعجون أو نحو ذلك يصنع منه كريم أو نحو ذلك وحكي عن يونس بن عبد الأعلى قال دخلت على الشافعي وعنده المزين يحلق, يحلق ابطه. فقال الشافعي علمت أن السنة النتف يعني الشافعي قولا عارف أن السنة هو النتف ولكن لا أقوى على الوجع ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن قال ابن قدامر طبعا البدء بالأيمن أو الأيصر في خلاف من العلماء بعضهم قال إن إزالة الشعر الإبط يعتبر من إزالة القذر فقالوا نبدأ بالأيصر واضح كلام وبعضهم قال لا بل هذه سنة وتدخل في باب التطهر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله وذكر من جملة ذلك في تطهوره فدي من جملة ففيها خلاف زي ما اسألت التسوق برضه لو اعتبرنا ان السواك نوع من انواع السنة انقول ان قول نبدأ بالايمن بالجانب الايمن في الفم لو اعتبرناها ازالة ازا او تطهير مطهرة للفم ممكن نبدأ بالايه ايه ففيها خلاف قال ابن قدامى ونتفو الإبط سنة لأنه من الفطرة ويفحش بطركه وإن أزال الشعر بالحلق أو النورة جازا ونتفوه أفضل للخبر لمن قوي عليه طبعا قوله تقليم الأظفار قال النووي أما تقليم الأظفار فسنة ليس بواجب وهو تفعيل من القلم والقلم والقطع قال ابن قدامة لكي لا تترك فتتفاحش بطركه وربما حك به الوسخ فيجتمع تحتها من المواضع المنتنة طيب هو هنا لم يذكر التوقيت لكن ينبغي هنا هنا أن يذكر أن هذه الأشياء وقت فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في ذلك ألا تزيد عن أربعين يوما ألا تزيد عن أربعين فينبغي الحرص على هذه السنن وألا تتجاوز أربعين يوما الواحد بيسيبش الإبط او العانة أو الأظافر أكثر من إيه؟ أربعين إيه؟ موجودة هنا بذكرها صفر ثالث من بعد صفر ثالث من سنة طيب ماشي جميل طيب وذكر هنا هوت نعم صحيح قال نجيب الفوائد بقى قال الفوائد في الباب الاولى يجوز السواك بعد الزوال للصائل على الراجح من اقوال اهل العلم لعموم الادلة السابقة لحديث ابي مريرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لا انا شق على امتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وهذا قول عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابن عباس ومعاز وعائشة ومالك وأبي حنيف والمشهور من مذهب أحمد لعدم وجود مانع من استعماله حيث أن ما استدل به من منع من السواك بعد الزوال كحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صمتم فاستاكوا بالغدات ولا تستاكوا بالعشي الغدال هو الصبح فترة الصبح العشي اللي هو من بعد الظهر اللي هو من بعد الزوال يعني العشي هنا من بعد الزوال كده وانت طالع لغايه المغرب دي فتره العشي اللي فيها صلاه الظهر وصلاه الايه أما اما فتره العشاء فاللي فيها صلاه المغرب وصلاه الايه العشاء فالمقصود بالعشي هنا اللي هو من بعد الزوال يعني فالرد عليه أن الحديث ضعيف لجهاله بعض الرواه ولين البعض وانظر في ذلك ايرواء الغليل للشيخ الالباني اذا الصائم يتسوق سواء قبل الزوال او بعد الزوال بلايه كراها لعموم الأدلة الوردة في السواء الثانية السنة أن لا هذه الأشياء أكثر من أربعين يوما نردد الأذان إن شاء الله إن شاء الله نكمل نصصها برضو تحت وحد من الشبع ايز اتوضى هنا حتى في المعد ورجعت انا هنكمل بس العشر داي دولت اداء باي مصر فويد الباب قال السنة أن لا هذه الأشياء أكثر من أربعين يوما عن أنس قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانى وندف الإبط أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة رواه مسلم طبعا للأسف يعني في بعض الرجال والنساء يقصرون في هذا الأمر وتلاقي بعض الرجال للأسف يعني يترك الضفر الصغير يقول لك أستنى بس تعمله مش عمي استعملوا فتاهت سلام ولا حاجه او يخربش بيه <تصفيق> اه والوقت مثلا في اللي طالعه عند الحريم اللي الضوافر الصناعيه طبعا كل هذا مخالف للفطره يعني اذا كان الاسلام امر بتقليم الاظفار تروح الواحده تجيب ضوافر صناعيه وتلزقها او تحطها في اشياء عجيبه يعني اشياء عجيبه يعني. فكل هذه الاشياء مخالفه للسنه وايضا هذه من الامور التي تجلب الالفه والموده بين الزوجين يعني ينبغي على الزوجة وينبغي على الزوج أن يحرص على هذه السنن لأن هذا يؤلف بين الزوجين ولا ينفر بينهما الفائدة الثالثة قال يجوز السواك بالشمال وكذا باليمين وهو أولى وجملة على الخلاف الذي ذكرناه وجملة ذلك أنه لم يرد نص قاطع هل السواك بالشمال أو باليمين وإنما استدل العلماء بعموميات منها حديث عيشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن وفي لفظ التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله فقال بعض أهل العلم السواك باليمين وحديث حفصة قالت وكانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه وكانت شماله لما سوى ذلك فقالوا السواك بالشمال أي فيما سوى ذلك وقال ابن عثيمين رحمه الله يجمع بين القولين بقول ثالث هو إذا كان للتعبد عند الوضوء والصلاة فيستاك باليمين أما إذا كان لتغيير رائحة الفم او لتغير رائحة الفم فإنه يكون باليد اليسرى يبقى الشرين عثمين نظر إذا كان لي عبادة يبقى باليمنى يبقى يدخل في طهوره خلاص كده وإذا كان لإزالة شيء يستقذر زي رائحة فم وتغييره من حذلك يبقى لي إزالة قضر يبقى لي بالشمل ويعني جمع الشرين عثمين صراحة جمع له وجه وله حظ من النظر ولا خامسا باب الوضوء دخل في باب جديد اللي هو باب الايه باب الوضوء وفيه ثلاثة ضوابط الضابط الاول فروض الوضوء ستة وبرضو قلنا من الحاجات الجميلة في هذا الكتاب ان هو على اغرار كتب المتقدمين الكتب السلف اللي هي المتون بس المتون بتاع السلف عشان يدارسها الامدي صعب طالب العلم يستحملهاش سواء ما تنزاد المستقنع او يعني اخاف المتون مارسة به واضح لكن ميزيت هذا الكتاب انه هو جمع كتب المتقدمين عن طريق المتن والشرح بتاعه شرح ايه معاصر فيجمع لك بين المتن والايه والشرح ويبيلخص لك الباب بالطريقة الجميلة اللي انت شايفها دات على اساس قبل ما تذاكر الباب او بعد ما تذاكر الباب يبقى عندك ملخص كامل للايه ملخص كامل للباب وانت بتذاكر فقال لك الضابط الاول فروض الوضوء 6 واحد غسل الوجه ومنه المضمضة والستن شاق اثنين غسل اليدين مع المرفقين وتخليل الأصابع ثلاثة مسح الرأسي ومنه الأذنان أربعة غسل الرجلين مع الكعبين وتخليل أصابعهما خمسة الترتيب ستة المولى الضابط الثاني شروط الوضوء سبعة واحد انقطاع ما يجبه اثنين الاسلام ثلاثة النية اربعة العقل خمسة التمييز ستة الماء الطهور سبعة ازالة ما يمنع وصوله يعني وصول الماء الى البشر الضابط الثالث سنن الوضوء اثنة عشرة سنة واحد التسمية فقط اثنين السواك ثلاثة غسل الكفين أربعة البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاء سبعة خمسة المباراة فيما لغير الصائم ستة الزيادة في ماء الوجه سبعة تخليل اللحية الكثيفة تمانية تقديم اليمنى على اليسرى تسعة مجاوزة حل الفرض عشرة الغسلة الثانية والثالثة حداشر دلك الأعضاء اتناشر الدعاء بعده دي الإجمال إليك التفصيل قوله باب الوضوء بيعرف الوضوء الأول لغة واستلاحا الوضوء في اللغة من الوضاء والنظافة والوضوء بالضم يقصد به الفعل والوضوء بالفتح الماء يبقى لما ابن مسعود يقول قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه مش وضوءه لا وإيه وضوءه يبقى بالفتح بالماء زي للغسل والايه والغسول وزي الايه لا في يعني في لغات اخرى في, في هذا الباب فمنها الوضوء والوضوء اصطلاحا يطلق لا لا لا اصطلاحا يطلق على غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغير ذلك من أفعال الرضور أو نقول بتعريف احسن من كده تعبد لله تعالى بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين تعبد لله بهذه ليش أو التعبد لله عز وجل بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس مع غسل القدمين بس تضيف املها التعبد لله تعبد ايه لله من اجل الصلاه فضائل الوضوء هنقراها بسرعه كده قبل ما ننزل المغرب هديها لا تحتاج الى تعليقه لا لا لا لا الفرائض او فروض الوضوء هي هي قال اقول لك فروض الوضوء او فرائض الوضوء هي هي لكن شرط قصدك الشروط لا الشروط حاجه ثانيه ها بالضبط لابد انتبه لهذا فضائل اللضوبها بسرعة قال واحد أنه نصف الإيمان عن أبي مالك الأشعرية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان في صحيح مسلم اثنين أنه يكفر صغير الزنوب عن أبي غريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجه خرج من وجهه كل خطيئةAH نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطرت الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يديه مع الماء أو مع آخر قطرت الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشته رجلاه مع الماء أو مع آخر قطرت الماء حتى يخرج نقياً من الزنوب وومسلم وفي حديث أ في صفة الوضوء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ مثل وضوء هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه وفر لهما تقدم من ذنبه اتفق عليه ثلاثة أنه يرفع الدرجات عن أبي وريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى رسول الله قال إسباغوا لضوء على المكانه وكثرت الخطأ إلى المساجد وانتظروا الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط والحديث رواه مسلم أربعة أنه طريق الجنة عن أبي ريرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفنا عليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي متفق عليه وعن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن ندوء ثم صلى ركعتين يقبلوا عليهما بقلبي واجه وجبت له الجنة أخرجوا مستقبل كل الأحديث دي جميلة وفيها فضائل لابد أن تستحضرها وأنت تتوضأ خمس علامة على تمييز الأمة عند الحوض عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم عن قريب اللاحقون وددتوا لو أن قد رأينا إخواننا قالوا ولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله فقال رأيت لو أن رجل له خير غر محجلة بين نظري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فراطهم على الحوض فراطهم يعني سابقهم والغرة اللي هي البياض في في ناصية الفرس. أما التحجيل فالبياض في, في قدم الفرس. أنا فراطهم يعني سابقهم على الحوض ألا لا يزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال أولاديهم ألا هلما فيقال انهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا أخرجه مسلم ستة أنه نور للعبد يوم القيامة فعن أبي وريرة قال سمعت, سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء والحلية هي النور يعني, على يعني عضي الوضوء ده تكون نور يوم القيامة سبع حل لعقد الشيطان حل لعقد الشيطان عن أبي وريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس يحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضع أن حلت عقدة فإن صلى أن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيبا نفسي وإلا أصبح خبيث نفسي كسلا متفقا على الكلام ده تحس باثره وانت قيم لصلاه الفجر تحس ان انت مش كسلان مش عايز تشيل الغطا بعد ما تقول ما... بعد ما تذكر ربنا وبعد كده تقوم تتوضى تحس ان انت ايه نشط فعلا وتنشط طلش... تنشط هذا البدن ثماني يفت... يفتح لك يفتح لك ابواب الجنه الثمانيه يعني هذا الوضوء يفتح لك او أنه يفتح لك به أبواب الجنة الثمانية عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضى فيبلغوا, فيبلغوا أو فيسبغوا الوضوء ثم يقول أشهدوا أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهدوا أن محمد عبد الله رسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء أخرجه مسلم تسعة علامة على الإيمان فعن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيم ولم تحصوا واعلموا أن خير أعملكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن والحديث أخرجه ابن ماجة وأحمد في المسند عشرة أنه سبب في تحصيل الأجر فعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ في أحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا والحديث أخرجه أبو داود هذه بعض فضائل الوضوء نقف عند هذا القدر إن شاء الله نكمل بعد صلاة المغرب بإذن اللي تعالى بقية هذا الباب نسأل الله تعالى أن ينفعل بما قلنا وبما سمعنا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن الله إليه إلا أنت أستغفرك أتوليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان للأكملين على خاطر الأنبياء والسيد المرسلين رحمة العالمين نبينا محمد وعلى الله صحبه وسلم تسليم كثيرا ثم ما بعد فتوقفنا قبل الصلاة في باب الوضوء عند قول المصنف حفظه الله تعالى فروض الوضوء ستة وذكر منها غسل من هذه الفروض غسل الوجه وذلك لقوله تعالى أي الدليل على هذه الفروض على غسل الوجه قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين وعن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء احنا قلنا الفرق بين الوضوء والوضوء فدعا بوضوء لنعني بما ليتوضأ به فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في, الو... في الوضوء ثم طمض مضى واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا و... ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا يعني مثل وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من زنبه متفق عليه فهذا الحديث حديث عثمان من الحديث التي وصفت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم طيب حد الوجه يبقى إذا نغسل الوجه لما أقول لك حكم ويتقول لفرد طيب حد الوجه هو ما يحصل به المواجهة فحده طولا من منابط الشعر المعتاد إلى أسفل الضقن طولا ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا هذا هو الوجه لا أسفل الضقن الضقن هنا كده الحتة دي اما اذا نزلت تحت الذقن هنا دي اسمها الرقبه دي جاي لسه احنا بنتكلم على الواجب الان احنا بنتكلم على, على الفرض لكن تخليل اللحيه ايه مستحب واحنا بنتكلم هنا على الفروض وعلى المستحبات على الفروض ها. وقوله ومن غير مضمضه والاستنشاق يعني بيقول لك من جمله غسل الوجه المضمضه وايه ورستنشاب. لأنهما داخلان في الوجه المأمور بغسله فيكونان تبعا له في الوجوب وهذا هو القول الأول في المسألة يعني القول الأول هو وجوب المضمضة وليستنشق لأنها بين الوقت إن المسألة فيخلف وأن في بعض العلماء قال إن المضمضة باستنشق سنة مستحبه. وقد أمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم عن نقيط ابن صبرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض والحديث رأى أبو داود الصحابة الألبانية وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضى أحدكم فليستنشق بمن خريه من الماء أخرجه مسلم وق وقد سبق أنه صلى الله عليه وسلم فعله ثم تمضمض واستنشق واستنثر يبقى إذن هذه الأحاديث إذا توضعت إذا فمضمض وإذا توضى أحدكم فليستنشق أو فليستنثر وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ قوله فعله يدل على, الإيه؟ على وجوب المضمضة وإيه؟ والاستنشاق وكذا أمر بالمبالغة فيهما فعن نقيت ابن صبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أخرجه ابن أبو داود والترمزي وصححه الألبانيك فالراجح وجوبهما في الوضوء والغسل معا وهو قول عطاء بن أبي رباح وحمد بن أبي سليمان وعبد الرحمن بن أبي ليلى والزهري وإسحاق وابن المبارك ورواية على أحمد القول الثاني في المسألة أنهما سنة في الوضوء والغسل معا وهذا مذهب مالك والشافعي والدليل قوله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة وذكر منها المضمضة والاستنشاق والفطرة هي السنة وقالوا إن الأنف والثم عضوان باطنان ولا تحدث بهما المواجهة يعني مش داخلين في الوجه قال الشافعي ولم أعلم المضمضة والاستنشاء على المتوضع فرضا دي القول الثاني القول الثالث بCry أنهم واجبتان في الغسل سنة في يبقى القول الأول واجبتان في الغسل وлюдو القول الثاني مستحب أو سنة في الغسل القول الثالث واجبان في الغسل مستحبان في, في الوضوء وهذا قول الثوري وأبي حنيفه ورواية عن أحمد. قالوا لأن الكبرى يجب فيها غسل كل ما أمكن من البذن كبواطن الشعري ولا يمسح فيها على الحوائل فوجب فيها بخلاف الصغر القول الرابع أن الاستنشاق فرض والمضمضة سنة رواية عن أحمد وأبي عبيد وهو قول أبي عبيد وأبي ثور وهو رواية والأدلة حديث أبو يرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفيه ماء ثم لينتثر وحديث سلم بن قيس قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانتثر فقد ورد الأمر بالاستنشاق والاستنثار والأمر المطلق للوجوب ولم نعلم في المضمضة خبرا للوجوب طبعا إحنا ذكرنا في القول الأول خبر إذا توضعت فيه فمضمض يبقى إذا قلنا أن الاستنشاق واجب يبقى للمضمضة برضو ايه؟ واجب يبقى دي دي ورد فهذا لي قال شيكون حافظه الله والله عبد السلام. السلام الراجح والله أعلم هو القول الأول أنهما واجبتان في الوضوء والغسل وذلك لعدة أمور واحد ثبوت الأمر المطلق بالمدارة والاستنشاق والأمر الوجوه اتنين الفم والأنف من الوجه المأمور بغسله تلاتة ضعف أدلة الأقوال الأخرى والرد عليها من وجوه طبعا الردود والترجحاتك هم ده مش مطلوبة منك في الامتحان احنا اتفقنا أنه مطلوب منك ايه حكم المدارة والاستنشاق الراجح أنهما واجبتان في الغسل والايه والوضوء ايه الد الرد على الأقوال الأخرى القائلون بأنه سنة تعللوا بأنهم ليس من الوجه ولكن أدلة القائلين بأنهم من الوجه أقوى وكذا بأنهم من ظاهر البدن الذي يجب غصر أما استدلالهم بحديث توضأ كما أمرك الله وقالوا إن الله لم يأمر بالمضمضة الاستنشاء فالرد عليه من وجهين الأول أن الله أمر بغصر الوجه والفم والأنف داخلان فيه كما رجحه اتنين معنى أمرك الله ليس مقتصرا على ما في القرآن فقط بل ويشمل ما في السنة أيضا أما القائلون بالتفريق بأن, بأن الاستنشاق فرد دون المضمضة فهم متفقون على أن الاستنشاق فرد في الوضوء وغسل الجنابة لكنهم قالوا لم يصح في المضمضة خبر فالقول أنه قد صح الخبر والحمد لله قال صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فإيه؟ فمضمد أما من قالوا إنها فرض في الجنابه دون الوضوء فكل الاثار الوارده ضعيفه لا تصح فالراجح القول بوجوب المضمضه والاستنشاق في الوضوء واسل الايه الجنابه والله اعلم اذا الفرض الأول من فروض الوضوء هو غسل الوجه ومنه المضمضه وايه ها والاستنشاق والاستنشاق لكن في الصيام يستحب عدم المبالغه في في الاستنشاق يستحب عدم المبالغة في الستشار قوله غسل يدين مع المرفقين يبقى الفرد الثاني غسل يدين مع المرفقين القول تعالى وأيديكم إلى المرفق ولحديث عثمان المتقدم وفيه ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك يبقى الفرض الثاني وأيديكم إلى المرفق قوله وتخليل الأصابع عن نقيت ابن صبر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضعت فخل الأصابع يديك ورجليك والحديث أخرجه الترمزي والصحاوي الألباني في الصحيحة وهو قول عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وحزيفة بن اليمن والشوكان والصنعان والألباني والشيخ عبد العظيم البدوي الخلفي وهو اختيار شيخنا حافظه الله فبعض العلماء أن تقليل أصابع واجب وفرض لكن الذي عليه جماهير العلماء أن تقليل أصابع مستحب أن تقليل أصابع مستحب وتقليل أصابع أن تدخل الماء بين أصابع يديك أنت تعمل كذلك وانت بتتوضى ثم يدخل ايه المايكت اما اصابع القدمين فاذا كان يسهل التفريق بينهما بينهم فهذا مستحب اما افرد بقى واحد ا ا ا صوابع رجليلس اف بعضها يعني, يعني صعب ان هو ايه يفتحها كده لابد يفتحها بايده يخليلها بايده اه في الحالة دي قد يكون القول بالوجوب هنا هو الافضل ليه لان يجب على النواة يصل ان يوصل الماء الى ايه ها؟ الى مبين الاصابع يبقى يجب اذا كان يقدر يدخل الماء بدون ما يخلي الاصابع خلاص مفيش مشكلة اما اذا كان لا يستطيع الا بتقليل الاصابع فالقول بالوجوب هنا اوجه واضح الكلام لكن الاصل ان, أن تقليل الاصابع على رأي جمهور العلماء ايه مستحب قال قوله مسح الراس الفرض الثالث مسح الراس وجملة ذلك أن مسح الراس واجب واختلفوا في القدر المجزي يعني امسح قد ايه من راسي ربع راسي نص راسي الراس كلها خمس شعرات على بعض المذاهب مسح بعض المذاهب الدليل على أن مسح الرأسي وخلي بالك بنقول مسح الراس مش مسح الايه الشعر أخذ بالك لأن الواجب هو مسح الرأس سواء كان الواحد نشعر أو ما نشع ممكن واحد أصلع أو أقرع فيمسح رأسه أولا ما يمسح يمسح, يمسح وجملة ذلك أن مسح الرأس واجب لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وحديث عثمان وفيه ثم مسح برأسه أما صفة المسحي فتفاجأت في حديث عبد الله بن زيد بن عبد رب وفيه ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم رده إلى المكان الذي بدأ منه والحديث متفق عليه يبقى مسح الرأس كيفيته ان انت بتبدأ من قد بتبل ايدك وبتبدأ كده وترجع الى اخر الشعر هنا عند القفى ثم ترده مرة ايه ها؟ مرة ثانية يبقى دي بالنسبة لكيفية مسح لإيه؟ الرأس وسيأتينا ان مسح الرأسي السنة انه مرة واحد السنة ان مسح الرأس كم مرة ها؟ مرة واحد ومنه الازنا ومنه الازنا قال ومنه الأذنان عن عبد الله بن زيدان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس رواه ابن ماجة وصحو الألباني في الإروان قال الترمزي رحمه الله والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الأذنين من الراس وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق أما صفة مسح الأذنين فعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنين ومسح بإبهام بإبهاميه على ظاهر أذنين وبالسباحتين باطن أذنين يعني يبلئ دي كده ويدخل السباحتين دولت واخد بالك يدخلهم داخل الأذنين بهذه الطريقة والابهامين يكون ورا الايه ورا بهذه الطريقه يبقى يمسح جوه وبره داخل الاذن وخارج الايه للأذن. يبقى داخل الاذن بالسببتين اهو كده وورا الاذن يمسح بايه بهذه الطريقه مع الكعبين وتخليل أصابعهما طب إيه الدليل على بس الرجلين قولوا تعالى وأرجو لكم إلى الكعبين يعني بسلوا أرجو لكم إلى الكعبين ولحديث عثمان وفيه ثم غسل كل رجل ثلاثا والكعبان إيه هو بقى إلى الكعبين الكعبان هم العظمان الناتئان الذان بأسفل الصاق من جانب القلب اللي هم بيسمهم الناس إيه بالزر رجل يبقى دي الفرض بغيتها الغتة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في غسل القدمين فعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار والحديث متفق عليه يعني الناس اللي ابتهم الغسل القعقبين اللي هم رجل من الخلف بطن الرجل من الخلف النبي صلى الله عليه وسلم توعدهم بالويل وهو واد في جهنم أو هو شدة العذاب وشدة الهلم وقد سبق حكم التخليل في اليدين قال النووي رحمه الله ثم يعود إلى الرجلين اليمنى فيبدأ بخنصرهما ويختم بخنصر اليسر قوله الترتيب الفرض الخامس الترتيب فيجب الترتيب في الوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم لبائي الدليل على الترتيب الآية المذكور يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأرجو لكم إلى الكعبة وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بروسكم خلاص كده؟ وأرجو لكم إلى الكعبة. طب إيه الدليل على الترتيب؟ أنه أدخل الممسوح بين المخسولات ومن عادة العرب أنهم يجمعون بين المتجانسات فلو إن الغسل إيه إيه مش واجب الترتيب كان دخل المخسولات كلها مع بعضه لكن هنا قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وأرجو لكم من الكعبين قال ومسهوا بروسكم وأرجو لكم أرجو لكم دعيد على إيه على المسحة ولا على الغسل على الغسل فالذي قال للعب الترتيب قال ابن قدامى وجملة ذلك أن الترتيب في الوضوء على ما جاء في الآية واجب عند احمد. لم أرى عنه فيه اختلافا وماذا بالشفعي وأبي صور وأبي عبي وقال ولنا أن في الآية قرينة تدل على أنه أريد بها الترتيب فإنه أدخل ممسوحا بين مخسولين والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائده. والفائدة هنا هي الترتيب قال ابن عسيمين رحمه الله ادخال الممسوح بين المخسولات وهذا خروج عن مقتضى البلاغة والقرآن أبلغ ما يكون من الكلام ولا نعلم لهذا الخروج عن قاعدة البلاغة إلا فائدة الترتيب واضح الكلام يبقى قاطع النظر على النظر هنا دليل على انه في سر وهذا السر في النحة العقاة هنا هو الترتيب بالنحة الفقهية وأما دليل السنة فأن وذلك بأن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروه إلا أنه كان يرتبها على حسب ما ذكر الله تعالى حتى في, في, أركان في, في, في مناسك الحج في الصفا والمروه مثل لما الصحابه لو نبدا بالصفا ولا ولا بالمروه فام لهم ايه ها أبدأ بما بدا الله به عشان الترتيب هنا له له بما بدا الله ايه ها ان الصفا والمروه لان العرب لما تقول كذا وكذا لا يشترط هنا الترتيب في مساله الايه الاسبقيه يعني قال لك ايه دخل محمد وزيد مين اللي دخل الاول لا مش شرط ممكن زيد اللي داخل الأول هو هنا قالك الواو هنا تفيد العطف لكن دخل محمد ثم زيد يبقى محمد الأول ببديه واضح الكلام فهنا قالك ان الواو تقتضي العطف والمشاركة ولا تقتضي الترتيق فهنا ان الصفا والمروة ابدأ بالصفا ولا بالمروة واحد قال هابدأ بالمروة واحد تانا قال هابدأ بالصفا لأ نقولك انه بخطع إيه فقال ابدأ ها؟ بما بدأ الله واضح الكلام إذن الترتيب فرض يعني لو جي واحد يسألك يقول لك والله واني بقى توضى بعد ما خلصت الوضوء نسيت رأسي نسيتها مسح رأس وخلاص غير رجلي تقول له إيه الوضوء تعيده ولا تعمل إيه يعني هو يدوبك يدوبك خلص الوضوء من هنا وقال لك أني نسيتها مسح وانت واي جنبه تتوضي تقول له إيه اه لو سجد ونعدل الوضوء حد له تاني؟ يمسح راسه ويرقصك ييك تاني؟ جميل. ما هو ترتيبه يختلف بس لسه يا على الوضوء اهو لسه ما طرش الفصل فهو واقف جنبك وخلص وضوءه وطالع فقال لك انا نسيت اعمل ايه؟ قل له ارجع بسرعه امسح راسك واغسل رجلك تاني يبقى يلغي ما بعد العضو الذي نسي لكن افرض طال الوقت يعني طال الوقت وخلاص ويطلع من الميضة وخلاص رح يصلف وقف جنبك في الصنة وقول لك والله أنا أنا نسيت بس حراسي آه لابد في الواقع يعمل ايه ها يعيد الوضوء تاني بقى لانه ترك ركن او فرض من فرض الوضوء اللي هو الايه ها الترتيب اللي هو ايه الترتيب قوله الموالاة الركن السادس الموالاة يعني ايه الموالاة يعني ان تكون اعضاء الوضوء بعد بعضها البعض بدون فاصل لا الموالاة في بعضها ألا سنة لكن الصحيح أنها واجبة صحيح أن الموالاة واجبة أن يكون العضو وراء العضو بدون إيه؟ فاصل ونجيب الدليل الوقت فعن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبه الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة والحديث أخرجه ابو داود وصحاوه في الإروان ومعنى المو... معنى الموالاة ألا يترك العضو حتى يجف العضو الذي قبله في زمن معتدل ده ديش آخر لو واحد بينشف الفوضى ديش آخر لكن افرض واحد دلوقتي نسى جزء ما كسلوش تقوى دي الحديثة والوقت ان الراجل بصلي وصار الوضوء ظاهر عليه الا جزء في قدمه بمقدار اللي الدرهم لم يصبه الباب فقام النبي قال له ايه عيد الوضوء وعيد الصالة طيب ايه الدليل على الموالاة هنا لو ان الموالاة مش فرد كان قام روح يخسل الحتة اللي بقيا لك وارجعتها راضح الكلام فهنا قال له لا روح عيد الوضوء تالف دي دليل على ان الموالاة فرد لا ما فيش فيها مشقة اصلا ايه المشقة في كده المشقة هو انت الوقت اي واحد فينه بتوضي بتوضي ازاي لا لا دي الوقت ما فيش مشقة عليه هو بعلمه حتى يوسيل عنه المشقة بعد ذلك دي رأينا دول انها واضح الكلام الرأي اللي يقول انها مش فريضة لك لانها لم تذكر في الآية نقول طيب ليس كل ما لم يذكر في الآية لا يعد فرض لا في حديث ما وفي سنة يبقى مع القرآن مع السنة الامر الثاني اللي بنذكره حتة المؤلاء انت الوقت لما تتوضى بديه ان انت بتتوضى الاعضاء كلها ايه? خلفوا معضاها معروف يعني الكلام الا اذا واحد بقى ايه سايب الحلماء بمفتوحة وغسل ايده واقف يتكلم مع الجنبه اعمال ما ايده تنشى في نقول له لا انت بتلعب مش بتوضى بقى كده واضح الكلام طب ايزا المطلوب هو عدم الفصل بين اعضاء الايه الوضوء الا بالفصل يعني في الوضحة دوها بتوضى عطس قال الحمد لله ما فيش مشكلة في الكلام واحد دخل قال السلام عليكم قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأعضاء ما جفتش. ما جفتش لا حتة جرس الباب دي وروح يفتح ويرجع دي بقى إذا طال الفصل يعيد الوضوء من الأول طب إذا فتح الباب جنب, جنب الوضوء على طول جنب الحوض أم يضبك أم شدد الرفص وأن فاتح وكملوا الوضوء ما فيش مشكلة إنهم المهم شرط أن يقل يجف الايه والعضو الا اجيب في الايه العضو لا مش شرط مش شرط ممكن ممكن اجيب بسرعه وازاي هو قال لك في الزمن المعتدل في الزمن الايه المعتدل يبقى ديت دي ي... يبقى لما اجي اقول لك اذكر اركان الوضوء هتذكر فرائض الوضوء هتذكر الفرائض السته اللي احنا ذكرناهم دول واضح والدليل عليهم تقوم جايب لي الايه تقوم جايب لي الايه الايه جابت خمسه ما جابت والباقيين اللي هو الترتيب والموالاه استنبطت هو جابت اربعه الايه جابت اغسلوا وجوهكم وايديكم الى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الكعبين اربعه بس الموالاه والترتيب مستنبطين زي ما احنا قلنا بقى من السنه طيب قال لك قوله شروطه صحة الوضوء سبعة. والشروط كلمة الشرط الشرط يسبق العبادة. فريق بين الشرط والفرضة او الشرط والركن ايه? ان الركن تتوقف عليه العبادة وهو منها. يعني لما اقول لك ال ال الركوع ركن من اركان الصلاة ولا شرط من شروط الصلاة? ليه? في صلب الصلاة. طيب السجود ركن طب الوضوء شرط لشروط صحة الصلاة ليه؟ لأن الوضوء قبل الصلاة يبقى لما يكون يبقى الشرط قبل العبادة الركن داخل العبادة من مهية العبادة فهنا شروط صحة الوضوء سبعة قال الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ايه يلزم من عدمه لعدم؟ يعني واحد مش متوضي ما ينفعش يصلي طب واحد اتوضى هل يلزمه ان هو يصلي؟ ممكن متوضى عشان يروح الشغل يبقى على وضوء عشان لما تيجي الصلاة الظهر يبقى جاهز ممكن متوضي عشان يذكر الله على طهارة ممكن متوضي عشان يقرأ في المصحف عشان ينام مثلا يبقى الشرط ما يلزم من عدمه العدم. ما فيش وضوء يبقى ما فيش صل يبقى يلزم من عدم العدل, العدل طب وقال لك ايه بقى ولا من وجوده وجود ولا عدم مش شرط اننا عشان اتوضى لا بد اخش لا بد ارعى صل لا ممكن يكون متوضي الغرض اخر فديه هو الشرط و... و... والشرط تطاقف لصحة العبادة وهو قبلها او ليس منها ليس ايه منها طب ايه الشروط دا قال لك واحد انقطاع ما يوجبه انقطاع ما يجب يعني ايه قال لا يصح الوضوء اثناء قضاء الحاجة يعني ما ينفعش واحد بيتبول ويتوضى في نفس الوقت واحد قاعد على الحمام بيقضي حاجته وقاعد يتوضى طب ازاي يتوضى وهو بيقضي لسه حاجته لا لابد يتوضى بعد ايه بعد قضاء الحاجة فلا بد من انقطاع البول او الغائط حتى يصح وضوؤه وكذا المراه الحائض لا يصح منها الاختسال حتى ينقطع دم الايه الحيض عنه؟ حتى انقطع عليهم الحيض عنه ايه الشرط الثاني قوله الاسلام لقوله تعالى ولقد اوحي اليك والذين من من قبلك ولقد اوحي اليك والذين من قبلك لين اشركت الاحبطن عملك ولقوله تعالى وممنعهم ان تقبل منهم نفقتهم الا انهم كفروا بالله وبالرسول قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله اذا كان الله عز وجل لم يقبل منه من الكافر النفقه ونفعها متعد يعني النفقه بتنفع الشخص وبتنفع الشخص الذي اخذ ومع ذلك الله لا يقبلها من الكافر فغيرها من العبادات من ده بأول ولأن الوضوء عبادة والعبادة لا تصح من غير المسلم قوله النية الشرط الثالث النية والنية لغة القصد والكلام على النية من وجهين الأول نية تميز العمل وتعينه فينوي أنها صلاة ظهر أو عصر أو فرض أو نفل وهذا محل البحث النية هنا اللي هي نية التمييز بين العبادة والعبادة واحد بصلى أربع ركعات الأربع ركعات دول ممكن يكونوا صراط الضهر ممكن يكونوا العاصر ممكن يكونوا صراط العشب اللي يفرق بين دي و دي و دي النية القلبي النية الثاني نية القصد وهو المعمول له وهو الاخلاص دي بيذكر في باب السلوك إن هو بيصلي ليه هل بيصلي لله ولا بيصلي عشان يعمل لنفسه سمعه ويعمل للدكان سمعه لا يبقى ديت يتكلم بقى في الشرك احنا ده في باب الايه الفقه ونيه القصد جاءت في حديث عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الاعمال بالنيات وانما لكل مرين ما نوى فمن كانت جراته الى الله ورسوله فجراته الى الله ورسوله ومن كانت جراته إلى دنيا لدنيا يصيبها امرات ينكحها او يتزوجها فجراته الى ما هاجر يبقى النية ده شرط من شروط صحة الوضوء ليه بقى؟ ممكن واحد يتوضى ومش ناوي الوضوء زي واحد شغال في فورن فاتعكد ايه الديج على وشه وعلى راسه وعلى اديه وعلى رجليه فدخل عشان يغسل الديج فبص لقى نفسه غيسل وشه وغيسل ايديه وقام غسل راسه ومسح راسه وقام غسل رجليه ينفع الروح يصلي ليه مين انه توضى بس ها ده هو نوى ازالة هذا الغبار يبقى ما نواش العبادة ما نواش الايه العبادة وده برضو بباب الغسل واحد مثلا متعود الصبح في الصيف اول مصحى منهم قبل ويراح الشغل ياخدوش يغتسل عشان يبقى عشان ما بقاش ريحت وعلى والكلام فبعد ما خلص واغتسل زي بيعمل كل يوم طلع يلبس ملابسه فوجد فيها اثر المنية عرف ان كان محتلم واناي ها ينفع يصلي بهذا الغسل لا بد يرجع يعده تاني ليه؟ لانه لما اختسل اختسل بنية العادة وليس بنية العبادة اللي وده نقطة مهمة جدا ده نقطة مهمة لابد المسلمين يفهموا الكلام ده ويحفظوا الكلام ده. الكلام ده واجب على كل مسلم انه يتعلمه وده اولى مما يضيع فيه المسلمون اوقاتهم في هذه الايام تبص تلاقي واحد يقعد, يقعد, يقعد يقرأ مش جريدة واحد يقرأ بذر الجريدة عشر والعنوان هنا هو العنوان بس مع ايه مع منت ومع ذلك تيجي تقول له انت ارد في الفقه ولك ها ها لا ادري طب انت عارف ايه في القرآن ولك ها ها لا ادري للأسف ومضيعين دينا وفنحين بس في ايه ان احنا نقرأ في بعض بسبب السياسة وسبب البرامج وكلام نصر الله ان يرد المسلمين يدينهم ردا جميل نعم العقل لا ده دي باب تاني تغيير النية أثناء الصلاة ليه باب واسع ليه واسع هنجيبه في الصلاة إن شاء الله لكن مبدئيا تغيير النية في الصلاة من فرض الفرض يبطل الفرضين يعني واحد بصلي العصر وافتكر أنه ما صلاش الظهر فقال لك ده ربعة وده ربعة خلاص يبقى أخل العصر إيه؟ ظهر الصلاة بطلة الظهر بطل لأنه من وهوش والعصر بطل لأنه في صنية في النوافل برضو فيها تفصيل في نفل ونافل ففيها تفصيل الشرط الرابع العقد من شروط صحة الوضوء فلا صح الوضوء من المجنون حتى وإن أتى به مرتبا لأمرين الأمر الأول ليس له نية منعقدة الثاني أنه مرفوع عنه التكليف فعن عائشة وعلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النام حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل والحديث أخرج أبو داود والصحابة للبني من شروط صحة الصلاة قال التمييز فلا صح الوضوء من غير المميز فأشبه المجنون وعرف العلماء المميز بأنه ألف الذي يميز العبادة من العاد أو أبا الذي يعقل السؤال ويرد الجواب جيم الذي بلغ سبع سنوات وهذا الصحيح ان سن التمييز من كم سنة؟ سبع سنوات لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم امروا أبنائكم بالصلاة لسبع او علموا أبنائكم بالصلاة لسبع واضربوا عليها العشرة من شروط صحة الوضوء الماء والطهور واتكلمنا في أول باب الفرق من الماء والطهور والماء والطهر والماء النجس كما سبق في باب الماء أنه لا يصح الوضوء والاقتصال إلا بالماء الطهور كما قال صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته قولوا إزالة ما يمنع وصوله يعني إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة إن عشان تتوضى صح ويبقى وضوك صحيح لابد يكون الماء يصل إلى البشر فيزال المنكير الذي تضعوه النساء على الأصفار والناس اللي هي في الجمولكة أو في الدهانات واخد بالك لابد يزيل أي طبقة تحول بين الماء وبين البشر أما اللون فقط أما اللون فقط فلا يؤثر في الوضوء يعني واحدة حط حنة على قديها الحنة دية تدوبك عطية لليل ايد دي, دي ما فيش مشكلة لكن لو حاجة عاملة طبقة الطبقة دية ماينفعش بها الوضوء زي زي زي زي ايه زي زي الزيت برضو مايمنعش الزيت مايمنعش وصول الماء الى البشر الزيت في الغالب دي بتمتص في الغالب بتمتص فعلقت ابن صبرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصال قال ابن عمر الاسباغ الانقام يبقى اذا ذكر, ذكر شروط الوضوء بعد كده ذكر سنن الوضوء سنن الوضوء وهي سهل يعني نرى بسرعة سنن الوضوء اثنى عشرة سنة قوله التسمية فقط فيجب على المتوضى ان يسمي الله وهو القول الاول في المسألة لان في علماء قالوا ان التسمية ايه واجبة في بعض الوضوء ان التسمية ايه واجبة فعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه والحديث حسن أخرجه أبو داود الصحابة الألباني في الإرواح قال جمهور أهل العلم بأنها مستحبة فقط وذلك الاختلافين في الحديث صحة وضعفة والصحيح أنها مستحبه لأمور الأمر الأول أنها لم تأتي في أحاديث صفة الوضوء الأمر الثاني أن الحديث الراجح فيه أنه ضعيف يعني الشيخ نضعفه جيم أنه قول جماهير العلامة منه والإمة الثلاثة ده لم يقل أحد منها للعلم أن من تركها يعيض الوضوء يعني حتى القائلين بالوجوه وهو مذهب الحنابلة في رواة عنهم قال لك لو نسى التسمية ما عيدش الوضوء ولو تذكرها أثناء الوضوء يسمي ويكمي يعني واحد جهب بعد ما وسح راسه ما عملوش غير غسل الرجلين بس افتكر لما قالش بسم الله وقال بسم الله وأم غسر رجلية يصح أم لا يصح هنا قال لك في الحاشية وقد رجع شيخونة رجع شيخونة عن قول بوجوب التسمية على لضوء ووعد بنقله إلى سنة في الطبعة القادمة إن شاء الله ذكر ذلك في اللقاء الخاص بالإمة والخطبة يعني هو الشيكة اللي بقول أن التسمية واجبة وقال لك أن بعد كان إيه؟ مستحب فخلاصة الكلام ان التسمية اختلف العابة أن وجوبها واستحبها بها وجمهور العلاقة على أنها مستحبة وينبغي أن لا تفاكر وتقدر تقول بسم الله في أول الوضوء فتوضأ بسم الله كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله السواك برضو من سنة الوضوء السواك فعلى أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لا أشق على أمتي الأمرتون بالسواك مع كل وضوء والحديث أخرجه احمد وصحاول ألباني من سنة الوضوء أيضا قوله غسل الكفين في أول الوضوء لحديث عثمان السابق في صفة الوضوة فيه فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاثة مرات قوله البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق لحديث عثمان السابق وفيه ثم تمضمضة واستنشق واستنثر وسبق أنهما واجبتان في الوضوة والغسل لكن السنة أن يأتي بهما قبل غسل الوجه يبقى قبل ما تغسل وشك تتمضمض به وتستنشق واما الصفة فهي ان يتمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك سلاسة يعني خلي بالك المشهور عندنا ان احنا لما نجي نتمضمض واستنشق بنستنشق ونتمضمض ست مرات تلاتة مضمضة وتلاتة ايه استنشاء لا السنة تلات كفوف يتقسموا بين المضمضة والاستنشاء يعني هم لكف كده وهم اخر شوية للفم وشوية للا مرة واحدة ماشي مرة أقسم الكف على, على المضمضة والاستنشاق وأجيب كف تاني أقسمه على المضمضة والاستنشاق وكف تالت على المضمضة والاستنشاق واضح يبقى يتوضأ من كف واحدة ثلاث مرات طب اللي يتوضأ اللي يتمضمط ثلاث مرات واستنشاق ثلاث مرات نقول خالف السنة لكن وضوء ايه؟ صحيح الوضوع بتاعه صحيح والمضمضة حديث عبد الله بن زيد وفيه ثم أدخل هديه في التوري فمضمضة واستنشق واستنصر سلاسا بسلاس غرفات التور ده حاجة زي العلبة كده الصغر علبة صفيح كده ولا حاجة المضمضة هي إدارة الماء في الفم دخل الماء في الفم موت إيه وتمضمض تدور الماء في الفم والاستنشاق هو جذب الماء بالنفس من الأنف دي اسمه الاستنشاء ان انت اتدخل ما كده انما لما اتخرج المية اسمه استنثار وسمي استنثار لانك بتمسك الحتة دي اسمها نصرة ال... الانف ال... ال... الارنابة دي او, ال... أو ال... ال... الارناصرة دي قوله المبالغة في جمال غير الصال المبالغة في الاستنشاء قول فعن لقيت ابن صبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء وخلي البايد الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صئيم قوله الزيادة في ماء الوجه فعن علي يعني من سؤال الوضوء الزيادة في ماء الوجه فعن علي رضي الله عنه وقال لابن عباس ألا أتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال بلى فدك أبي وأمي قال فوضع إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه فسك به موجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه قال ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغ على ناصيته ثم أرسلها تسيل على وجهه يعني هنا زود كمان فوق فوق الجبهة كده شوية واضح الكلام فدي زيادة عن غسل الوجه وقوله تخليل اللحية الكسيفة دي من سنى النضو برضو ان اللحية الكسة أما اللحية الخفيفة التي تصغل الخدي فيجب غسله يجب غسل حتة دي لكن في لحية بقى كثة واخد بالك زي بتاع تقول الشيخ محمد كده دية يستحب إيه؟ تخليلها بكف من الماء فعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضى أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حناكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل والحديث أخرج رب داوده الصحابة الألباني ومما هو معلوم أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثة تملأ صدره أما اللحية الخفيفة فيجب غسلها إذا كان يرى لون البشرة من تحتها أما صفة التخليل فقال الشيء ابن عثمين رحمه الله والتخليل له صفتان الأولى أن يأخذ كفا من ماء ويجعله تحت تحتها حتى تتخلل به الثانية أن يأخذ كفا من ماء ويخللها بأصابعه كالمشت اما ان هو يحطها تحت لحيته كده ويضرب بالشعر عليها واضح واما ان هو ايه يدخل ايده بين اللحية كأنه بايه بيسرحها كأنه بيمشطها دي صفاتين من صفات التخيل بالنق طبعا قوله تقديمه اليمنى على اليسرى من منسونا للوضوء ان انت لما تيجي تغسل ايديك هتغسل اليمنى ثم اليسرى تيجي تغسل رجليك تغسل الرجل اليمنى ثم الايه اليوس طب افرض واحد بدأ بيده الشمال قبل اليمين خالف السنة بس وضوء صحيح لا مش مينفعش لا هو خالف السنة لكن الوضوء صحيح الوضوء صحيح فعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأن كله وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأتم فابدأوا بما يامينكم والحديث أخرجه بودود الصحابة الألباني في صحيح الجام وحديث عثمان وفيه ثم غسل هاده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل هاده اليسرى إلى المرفق ثلاثا متفق عليه. من سنن الوضوء أيضا قوله مجاوزة محل الفرد عن أبي هريرة أنه توضأ فغسل هاده حتى أشرع في العضد ورجليه حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا والحديث اخرجه مسلم يعني هنا دلوقتي انت الواجب عليك في الوضوء ان انت تغسل لغايه الايه المرفقين دول الحتتين دول المرفقين اللي الناس بتسميهم الكوعين يعني المرفق لا قال لك السنه انت تدخل شط ما كمان هنا واضح الكلام طبعا من اخطاء الناس بقى في الشتاء ان في الشتاء لما يكون الناس بتقيلين يقوم مشمملك البروفل لغايه هنا كده لغايه قبل المرفق هذا وضوء باطل دلا صح واضح دلا يا صح لا لابد ان هو يظهر المرفقين وكمان يزود المايه فوق ايه عند العضد كده شويه طيب وايه كمان وغسل الرجلين الى الكعبين الرجل. طيب والسنه قال تطلع فوق الكعبين شوية يعني تدخل في الايه في الساق تدخل في الساق قوله الغسله الثانيه والثالثه يعني من سؤال وضوء الغسلة الثانية والإيه والثالث يبقى الوضوء لو أنت توضيت اطمضمت مرة وكسلت وشك مرة واحدة بس الوضوء صحيح لكن الأرض أنت تخلهم كم مرة ثلاثة فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة فدل على أن الغسلة الثانية والثالثة سنة وعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين قال الشيخ ابن عثمين رحمه الله من السنن الغسلة الثانية والثالثة والأولى, والأولى واجبه لقوله تعالى فагسل وجوهكم وأن يديكم إلى المرفق ومسحوا بروسكم وارجلكم إلى الكعبين والثانية أكمل والثالثة أكمل لأنهم أبلغوا في التنظيف من سنى للوضوء دلك الأعضاء دلك الأعضاء يعني لو واحد حط يده تحت الحنفية من غير ما يدلكها صحيح الوضوء صحيح لو حط رجلي تحت الحنفية من غير ما يدلك بيديه وضوءه صحيح لكن الأفضل ايه الدلك فعلى عبد الله بن زيدن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسلسي مد فجعل يدلك زراعيه فجعل ايه يدلك زراعيه كذا يؤخذ من حديث لقيت ابن صورة وفيه أسبغ الوضوء من سنى الوضوء أيضا الدعاء بعده فعن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد يتوضى فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله ما أحده ولا شريك له وأشهد أن محمد العبد رسول إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من آشاء وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الدعاء أشهد وأن لا إليه إلا الله وحده ولا شريك لا وأشهد وأن محمود العبد والرسول الله ما جعلني من التوبين واجعلني من المتطهير قال فوائد الباب الأولى صفة الوضوء يسمي اتنين يستاك تلقى دبع بيلخص لك اللي فات ده كله فرائض وسنن وشروط يسمى ثم اثنين يستاك ثلاثه يغسل كفيه ثلاث مرات اربعه يتمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا خمسه يغسل وجهه ثلاثا سته يغسل ذراعيه مع المرفقين ثلاثة مرات بادئا باليمنى سبعه يمسح براسه مره واحده ثمانيه ثم, ثم يمسح اذنيه مره واحده ايضا يبقى مسح الراس والودن مره واحده تسعه ثم يغسل رجليه ثلاثا 10 ثم كما سبق 11 ثم يصلي ركعتين ثانية يستحب أن يصلى ركعتين بعض الوضوء لحديث عثمان السابق وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضى نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله لو ما تقدم من ذنبه وحديث أبي ورير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح يا بلال أخبرني بأرجع عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يديي في الجنة يعني صوتنا عليك قال ما عملت عملا أرجع عندي أني لم تطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الحديث سبق بالتفصيل الثالثة المسألة الثالثة يستحب للمسلم أن يطيل الغرة ودي سبق الكلام عنه فعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه متيتون يوما قيام غرا محجلين من أثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غراثه فليفعل الكلام ده فمن استطاع منكم دي من قول أبي هريرة بيسموه مدرج حديث مدرج يعني مش قول للنفس السلم دي قول مين أبي هريرة اسمه مدرج أبي هريرة وعنه قال سمعت خليلي يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء الحلية اللي قال ايه ها؟ النور يعني اثار الوضوء دي تتظهر عليك نور يوم القيام النبع يعرفك به صلى الله عليه وسلم الرابع المسألة الرابعة والفايدة الرابعة يستحب لمن قام من النوم ان يغسل هداي ثلاثة واستنشق ثلاثة فعن أبي غرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه متفق من عليه يعني لما تؤمن النوم بالليل هتبص تلاقيك كسلان وقايم كده أرفان ممكن بتاع لا أم استنشأ ثلاث مرات كده واستنشأ ثلاث مرات تلاقيك فقت تلاقيك فقت الاجتماع طول يتطرب بعيد عنك على طول وقبل ما تحط يدك في الإناء لو في بلاستيكاية او الكلام ده تحط فيه إيدك عشان تتوضى قبل ما تحط يدك في الإناء تغسل يدك كم مرة ثلاثة مرات لما حفاظا على نظافة البدن لان انت وانت نعم انتش داري بنفسك انتش عارف ايدك فين قال فانه لا يدري اين باتت ايه يالو ممكن تكون جات على نجاسة او نحو ذلك المسألة الخامسة ما يستحب له الوضوء يستحب الوضوء واحد عند ذكر الله عز وجل حديث المواجه ابن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وها فلم يرد عليه حتى توضأ فرد عليه وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كليهت أن أذكر الله إلا على طهر رأى أبو داود والصحى والقلبانين من حاجات الجميلة اللي المسلم يحاول يعملها أني أنت دائما تكون على وضو وإنت رايح الشغل أنت رايح الشغل الساعة سبعة واخد بالك قبل ما تخرج قبل ما تطلع السوق اتوضأ وصلى ركعتنا الضحى وافضل متوض وانتعد في الشغل والله اتوضيت الظهر افضل متوضي لغاية العصر يعني دايما امشى على ايه على وضوء عشان لما واحد يبقى عليك السلام ترد عليه السلام او لما تذكر الله تذكر لو وانت على ايه على طهار اتنين من المستحبات يعني من المستحب له الوضوء عند النوت فعن البراء بن عازي بن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اتضج على شقك الاين تلاتة الجنوب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الجماع الدليل على عيشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوبا فأراد أن يأكل أو ينام أو أن يتوضأ وضوءه للصلاة باء وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ ذكرنا أن العلة أنه أنشط للعود لأن الإنسان لما يحصل جماع بيحصل تخدير للبدن فاتبست ليه البدن هبط فسبحان الله ربنا بيحيي الأشياء بالماء فلما تضع الماء على هذا الجسد ليه الجسد ايه احتية من جديد نشط من جديد جيم عن عمر بن الخطاب أنه سأر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وجنوب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب الوضوء قبل الاختسال فعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اختسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضى وضوءه للصلاة خمسة الوضوء لكل صلاة فعن بريد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة طبعا عندي مستحاب لكن يفرض واحد فضل متوضي الصلاة كلها بوضوء واحد ما فيش مشكل فعله النبي صلى الله عليه وسلم عمل الفتح ستة عند كل حدث يعني إذا أنا أبتلك تمشي دايما متوضع حتى لو دخلت الخلاء اطلع اتوضع حتى لو مش وقت صال لحديث بلال السابق وفيه ما أذنت قط إلا صليت ركعتين ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عندها فقال النبي يسا سلم لهذا يعني لهذا سمعت دفن عليك فين؟ في الجن سبع وأخيرا من حمل ميتا أو من حمل ميت الدليل عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله ايه فليتوضأ يبقى انت وقفت مع المغسل بدأت تمسك عليه بدأت تقلب الميت معاه يبقى في الحالة دي يستحب ان انت ايه تتوضى لا تتوضى اما اللي يغسل نفسه دي ايه يستحب انه ايه يغتسل طبعا بيست حبابا وليس ايه وليس وجوبا والحديث رأى ابو داود وصححه الالبانيج بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله وحوله وقوته من باب الوضوء بكاملة إن شاء الله المرة جاء نتكلم عن باب المسح على الخفين نسأل الله أن نرفع بما قلنا وبما سمعنا سبحانك الله ومحمدك أشهد أن الله إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته